وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بلوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبروا يا كتب الله عليهم الجل أن في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك لأنهم شاك الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما افى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليهم فما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 لله القرى فلله وللرسول فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولا كي لا يكون دولتا بين الأغنياء منكم وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله الله شديد العقاب للفقراء المهاجدين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا, يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من, هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا, لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 ولئن قوتنوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرن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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بديء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهم أنهما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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم